ولقد آتينا موسى الكتاب وقف بينا مم بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفا جاء قوم رسول بما لا تهوا ان قصكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريقا